إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ اسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داوود زكورا وأرسلًا قد خصصناهم عليك من قبل وأرسلًا لم نخصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما